بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر تلك آيات الكتاب الحكيم أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَن أُوحِيَ نَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَن أَمِنَ دِينِ النَّاسِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قال الكافرون إن هذا لسحر مبين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 ما من شفيا إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكروا إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقصط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعداب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نور وقدره وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون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 إن الذين لا يرجون لقاؤنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم والذين هم عن آياتنا غافلون. والذين هم عن آياتنا نغافلون أولئك ما أولاهم النار بما كانوا يكسبون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 ولو يعزل الْمَوْتَ لِلنَّاسِ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُم لقضي لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أجلهم فنذروا الذين لا الصَّاعِ لقاءنا في الْغُرُورُ وَقَالُوا وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائدا أو قائما فلما كشفنا عنه ذره مر كأن لم يدعنا إلى ذر مسه غَدًا آلِكَ زُجْنًا لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَنكَنَ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ الْبَجَمَاتُ وَمَا ذَكَرَ نُؤْمِنُ كَذَلِكَ نَشِذُ الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَالَمَكُمْ خَالِدًا فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لَنُذَرَنَّكَ لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات وقال الذين لا يرجون لقاءنا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 فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلوا فمن أظلم ممن افترى عن الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يظنهم ولا ينفرهم ويقولون ويقولون هؤلاء شفاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم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 وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقوية بينهم فيما فيه يختلفون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 وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَنكُم فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْعَرُ مَكْرًا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسجركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طجبة وفرحوا وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءوا جاءت ريح عاصف وجاء وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين لا ان من هذه لان ان من هذه لنكونا من النشكرين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 انما مثل الحياه الدنيا كما إن انزلنا لكم من السماء فاختلطت به نباتات اورض من ما ياكل الناس والانعام حتى إذا أخذت الأرض الزخر فها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون وظن أهلها لأنهم خادرون عليها أتى أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيباً كأن لم تغنى بالأمس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 وَلَا يَرَهَقُوا رُزُوهَهَمْ قَتًا وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ والذين كسبوا السجائن جزاء سجئ بمثلها وترهقهم دنة ما لهم ما لهم من الله من عاصم كأنما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 اَن نَّقُولَ لِّلنَّبِيِّينَ أَشْرَكُوا مَعَنَا أَن كُنتُمْ وَشُرَكَاؤُكُم فَلَسَجَّلْنَا بَيْنَهُم وَقَالَ لِشُرَكَائِهِم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافدين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَمُونَ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمَاءَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَجِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَجِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ قل اذلاكت تقون فدائم عليكم الله ربكم الحق فما بعد الحق الا الضلال فانها تصرف كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسكوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده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 وللله يهدين الحق أَفَمَن يهدي إلى الحق أَحَقَّ أَن يُتَبَعَ أَمَلَا يهدي إلَّا إلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُم كَيْفَ تَحْكُمُونَ وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون ولا كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولَمَّا كَنَّتَ صَدِيقَ الَّذِينَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ وَالْفَأْتُوا بِشُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنْ إِسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُوا صَادِقِينَ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 ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين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 وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ مَن يُنظَرُ إِلَيْكَ أبأ أنت تهجي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون فَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَآرَفُونَ بَيْنَهُمْ قَالَ الْخَاسِيونَ نَبِذُوا بِالْقُرْآنِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِنَّ نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ظَنَّ اللَّهُ شَهِيدًا عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقص وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لها أملك لنفسي ظواً ولا نفع إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستغخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون اتم اذا ما وقع آمنتم بي ايدان وقد وقد كنتم به تستعجدون صُنْقِيْنَ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا عَذَابًا خُلْدًا هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقٌّهُ قُلْ إِيْهِ وَرَبِّيَ إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِدِينَ ولو أن لكل نفس ظلمتنا في الأرض ولو أن لكل نفس ظلمتنا في الأرض نبتدت به وأسر مدامتا لما رأوا العذاب وقضي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 ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعوا يا أيها شِقَادَ جَاءَتْ كَوْنَ مَوْعِظَةً لَكُمْ وَشِفَاءَ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَهُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فيفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آهُ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ وَمَن يُلْهِ نَفْسَهُ لِيَفْتَرِيَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ أَنَا تَكُونُ فِي شَأْنِنَا وَأَنَا تَكُونُ مِنْهُمْ مُنْقِذًا آمِنُونَ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا لَكُمْ نَا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِي وَلَا يَجْزُو الْرَّبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ دَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا أَصْرَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَر مَائِلَةٍ إِلَّا إِلَّا فِي أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم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 وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ أَنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنِّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ والذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه وَإِنَّهَا رَبُّ الْحِصْرَةِ إِنَّ فِي ذَلِكَ نَعْلَىٰ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ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 في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقه العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبع نوح الإصال لقومه إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله إن كيان كبر عليكم مقامي وتذكيري بأمايات الله فعلى الله توكل فأجمعوا عمركم وسركاءكم ثم لا يكن عموكم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظروا فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنزيناه ومن معه في الفرق وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده وصلنا إلى قومهم فجاؤهم بالبينات فما فما كانوا يؤمنون بما كذبوا به من قبل. فذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وغارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلم يجعلوا أقوم الحق من عندنا قالوا قالوا إن هذا سحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا؟ ولا يفلح الساحر قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ وَقَالَ فِرْعَى مُؤْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيِّ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى مَا أَلْقُوا مَا أَنتُم مُرْقُونَ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جَيْتُمْ بِهِ السَّحْرَةُ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 وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ فَقَالَ لِمُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن عليه توكلوا انكم مسلمين فقانون على الله تمكن ربنا لا تجعل من فتنه القوم الظالمين وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَأَلْهَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَرَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمَصَارِبُ وَجَعَلْنَا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 وأموالا وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليظلوا سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد ملا قلوبهم فلا فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعا سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فأتبعهم في نعوم وجنوده بغوا وعدوا. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا النبي قال آمنت أنه لا إِلَٰهًا إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ دِينُ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مَوْعِدًا قَدْ أَصْلَحْتُ قَبْلُ وَلَقَدْ صَدَّقْتُكُمْ وَسَأَسْتَخْرِجُكُمْ فليوم ننجيك ببدلك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْمُقَدَّسَ وَأَفْرَقْنَا لَهُمْ فِيهِ الْأَنْهَارَ فَاخْتَلَفُوا فِي الْأَنْهَارِ فَاتَّخَذَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ فَرِيقًا آخَرَ إن رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ ولا تكون من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين ان الذين حقا عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم ولو جاءتهم كل ايهم حتى يروا العذاب الاليم فلولا كننت قرية ام من دفن فعلائي ما نفعنا الا الا قوم يورثوا لما امنوا كشفنا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتناهم إلى حي ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أَوَأَنْتَ تَكْرَهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنظر عن قوم لا يؤمنون فَهَلْ يَنْتَضِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَضِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّنَ الْآخِرَةِ فَإِنَّ الْآخِرَةَ عِندَ رَبِّكَ ثُمَّ إِنَّهُ بِكلِّ شَيْءٍ ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونوا من المشركين ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفع فوق ولا يضر فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا يَرَدَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيبِ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 وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيل وَتَدْعُ مَنْ يُحَا إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ